فما جوابكم على أدلة المناسعين لكم في ذلك فإنهم استدلوا بوجوه أحدها اتفاق العقلاء على قولهم الروح والجسم والنفس والجسم فيجعلونها شيئا غير الجسم فلو كانت جسما لم يكن لهذا القول معنى الثاني وهو أقوى ما يحتاجون به أنه من المعلوم أن في الموجودات ما هو غير قابل للقسمة كالنقطة والجوهر الفرد بل ذات واجب الوجود فواجب أن يكون العلم بذلك غير قابل للقسمة فواجب أن يكون الموصول بذلك العلم وهو محله غير قابل للقسمة وهو النفس فلو كانت جسما لكانت قابلة للقسمة ويقرر هذا الدليل على واجهنا آخر وهو أن محل العلوم الكلية لو كان جسما أو جسمانيا لانقسما تلك العلوم لأن الحالة في المنقسم منقسم والانقسام تلك العلوم مستحيل الثالث أن الصور العقلية الكلية مجردة بلا شك وتجاردها إما أن يكون بسبب المأخوذ عنه أو بسبب الآخذ والأول باطل لأن هذه الصور إنما أخذت عن الأشخاص المنصوفة بالمقادير المختلفة والأوضاع المعينة فثبت أن تجاردها إنما هو بسبب الآخذ لها وهو القوة العقلية المسمة بالنفس الرابع أن القوة العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية فإنها تقوى على إدراكات لا تتناهى والقوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية لأن القوة الجسمانية تنقسم بانكسام حلها فالذي يقوى عليه بعضها يجب أن يكون أقل من الذي يقوى عليه كلها فالذي يقوى عليه الكل يزيد على الذي يقوى عليه البعض أضعافا متناهية والزائل على المتناهي بمتناه متناهي الخامس أن القوة العقلة لو كانت حالة في آلة جسمانية لوجب أن تكون القوة العقلة دائمة لإدراك لتلك الآلة أو ممتنعة لها بالكلية، وكلاهما باطل، لأن إدراك القوة العقلة لتلك الآلة إن كان عين وجودها فهو محال، وإن كان صورة مساوية لوجودها، وهي حالة في القوة العقلية الحالة في تلك الآلة، لازم اجتماع صورتين متماثلتين، وهو محال، وإذا باطر هذا ثبت أن القوة العاقلة لو أدركت آلتها لكان إدراكها عبارة عن نفس حصول تلك الآلة عند القوة العاقلة فيجب حصول الإدراك دائما إن كفى هذا القدر ضمن حصول الإدراك وإن لم يكفي امتنع حصول الإدراك في وقت من الأوقات إذ لو حصل في وقت دون وقت لكان بسبب أمر زائد على مجرد حضور صورة الآلة, الآلة. السادس أن كل أحد يدرك نفسه وإدراك الشيء عبارة عن حضور ما هي المعلوم عند العالم فإذا علمنا أنفسنا فوإما أن يكون لأجل حضور دواتنا لذواتنا أو لأجل حضور صورة مساوية لذواتنا في ذواتها والقسم الثاني باطل وإلا لزم اجتماع مثلين فثبت أنه لا معنى لعلمنا بذاتنا إلا حضور ذاتنا عند ذاتنا وهذا إنما يكون إذا كانت الذات قائمة بالنفس غنية عن المحل لأنها لو كانت حالة في محل كانت حاضرة عند ذلك المحل فثبت أن هذا المعنى إنما يحصل إذا كانت النفس قائمة بنفسها غنية عن محل تحل فيه السابع محتج به أبو البركات البغدادي وأبطل ما سواه فقال لا نشك أن الواحد مننا يمكنه أن يتخيل بحرا من زئبق وجبلا من يقوت وشموسا وأقبارا فهذه الصور الخيالية لا تكون معدومة لأن قوة المتخيل تشير إلى تلك الصور وتميز بين كل صورة وغيرها وقد يقوى ذلك المتخيل إلى أن يصير كالمشاهد المحسوس ومعلوم أن العدم المحض والنفي الصرف لا يثبت فيه ذلك ونحن نعلوم بالضرورة أن هذه الصورة ليست موجودة في الأعيان فثبت انها موجودة في الأذهان فنقول محل هذه الصورة إما أن يكون جسما أو حالا في الجسم أو لا جسما ولا حالا في الجسم والقسمان الأولان باطلان لأن صورة البحر والجبل صورة عظيمة والدماغ والقلب جسم صغير وانطباع العظيم في الصغير محال فثبت أن محل هذه الصورة الخيالية ليس بالجسم ولا جسماني الثامن لو كانت القوة العقلية جسمانية لضعفت في زمان الشيخخة دائما وليس كذلك التاسع أن القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم وما كان غنيا في فعله عن الجسم وجب أن يكون غنيا في ذاته عن الجسم بيان الأول أن القوة العقلية تدرك نفسها ومن المحار أن يحصل بينها وبين نفسها آلة متوسطة وأيضا تدرك إدراكها لنفسها وليس هذا الإدراك بآلة وايضا فإنها تدرك الجسم الذي هو آلتها وليس بينها وبين آلتها آلة أخرى وبيان الثاني من وجهين أحدهم أن القوة الجسمانية كان ناظرة والسامعة والخيال والوهم لما كانت جسمانية تعذر عليها إدراك ذواتها وإدراكها لكونها مدركة لذواتها وإدراكها لتلك الأجسام الحاملة لها فلو كانت القوة العقلية جسمالية لتعذر عليها هذه الأمور الثلاثة الثاني أن مصدر الفعل هو النفس فلو كانت النفس متعلقة في قوامها ووجودها بالجسم لم تحصل تلك الأفعال إلا بشركة من الجسم ولما ثبت أنه ليس كذلك ثبت أن القوة العقلية غنية عن الجسم العاشر أن القوة الجسمانية تتكلّ بكثرة الأفعال ولا تقوى على القوي بعد الضعيف وسابه ظاهر فإن القوة الجسمانية بسبب مزاورة الأفعال تتعرض موادها للتحلل والذبون ويجب الضعف وأما القوة العقلية فإنها لا تضعف بسبب كثرة الأفعال وتقوى على القوي بعد الضعيف فواجب أن لا تكون الجسمانية الحادي عاشر أن إذا حكمنا بأن السواد مضاد للبياض وجب أن يحصل في الذهن ما هي السواد والبياض والبديهة حاكمة بأن اجتماع السواد والبياض والحرارة والبرودة في الأجزاء محال فلما حصل هذا الاجتماع في القوة العقلية وجب أن لا تكون قوة جسمانية الثاني عشر أنه لو كان محل لإدراكات الجسما وكل الجسم ينقسم لا محالة لم يمنع أن يقوم ببعض أجزاء الجسم علم بالشيء وبالبعض الآخر منه جهل وحينئذ فيكون الإنسان في الحال الواحد عالما بالشيء وجاهلا به الثالث عشر أن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نفوس مخصوصة فإن وجود تلك النفوس فيها يمنع من حصول نفوس غيرها وأما النفوس العقلية فبالضب من ذلك لأن النفس إذا كانت خالية من جميع العلوم والإدراكات فإنه يصعب عليها التعلم فإذا تعلمت شيئا صار حصول تلك العلوم معينا على سهولة غيرها فالنفوس الجسمانية متغيرة متنافية والنفوس العقلية متعاونة متعاضبة الرابع عشر أن النفس لو كانت جسما لكان بين إرادة العبد تحريك رجله وبين تحريكها زمان على قدر حركة الجسم وثقله فإن النفس هي المحركة للجسم والمريدة لحركته فلو كان المحرك للرجل جسما فإما أن يكون حاصلا في هذه العضايا وجائيا إليها فإن كان جائيا إليها احتاج إلى مدة ولا بد وإن كان حاصلا فيها فنحن إذا قطعنا تلك العضلة التي تكون بها الحركة لم يبق منها في العضو المتحارك شيء فلو كان ذلك المتحرك حاصلا فيه لا بقي منه شيء في ذلك العضو الخامس عشر لو كانت النفس الجسما لكانت لك منقسمة ولا صح عليها أن يعلم بعضها كما يعلم كلها فيكون الإنسان عالما ببعض نفسه جاهلا بالبعض الآخر وذلك محال السادس عشر لو كانت النفس جسماً لوجب أن يثقل البدن بدخولها فيه لأن شأن الجسم الفارغ إذا مرأه غيره أن يثقل به كالزق الفارغ والأمر بالعكس فأخف ما يكون البدن إذا كانت فيه النفس وأثقر ما يكون إذا فارقته السابع عشر لو كانت النفس جسماً لو كانت النفس جسمة لكانت على صفات سائل الأجسام التي لا يخلو منها من الخفة والثقل أو الحرارة والبرودة أو النعومة والخشونة أو السواد والبياض وغير ذلك من صفات الأجسام وكيفياتها ومعلوم أن الكيفيات النفسانية إنما هي الفضائل والرذائل لا تلك الكيفيات الجسمانية فالنفس ليست جسمة الثامن عشر أنها لو كانت جسمة لوجب ان تقع تحت جميع الحواس أو تحت حاسة منها أو حاستين أو أكثر، فإن نرى الأجسام كذلك منها ما يدرك بجميع الحواس، ومنها ما يدرك بأكثرها، ومنها ما يدرك بحاستين منها أو بواحدة، والنفس بريئة من ذلك كله. وهذه الحجة التي احتج بها جهم على طائفة من الملاحظة حين أنكروا الخالق سبحانه، وقالوا لو كان موجوداً لوجب أن يدرك بحاسة من الحواس، فعرضهم بالنفس، وإنما تتمب المعارضة إذا لم تكن جسماً، وإلا فلو كانت جسماً لجاز إدراكها ببعض الحواس. التاسع عشر لو كانت جسما لكانت ذات طول وعرض وعمق وسطح وشكل وهذه المقادير والأبعاد لا تقوم إلا بمادة ومحل فإن كانت مادتها ومحلها نفسا لازم اجتماع نفسين وإن كانت غير نفس كانت النفس مركبة من بدن وصورة وفي جسد مركبة من بدن وصورة فيكون الإنسان إنسانين العشرون أن من خاصة الجسم أن يقبل التجزي والجزء الصغير منه ليس كالكبير ولو قبل التجزي فكل جزء منها إن كان نفسا لازم أن يكون للإنسان نفوس كثيرة لا نفس واحدة وإن لم يكن نفسا لم يكن المجموع نفسا كما أن الجزء المائي إن لم يكن ماء لم يكن مجموعه ماء الحادي والعشرون أن الجسم محتاج في قوامه وحفظه وبقائه إلى النفس ولهذا يضم حل ويتلاشى لما تفارقه فلو كانت جسمها لكانت محتاجة إلى نفس أخرى وهلما جرى سر الأمر وهذا المحال وإنما لازم من كون نفس جسمها الثاني والعشرون لو كانت جسمها لكانت صارها بالجسم إن كان على سبيل المداخلة لازم تداخل الأجسام وإن كان على سبيل الملصقة والمجاورة كان الإنسان الواحد جسمين متلاصقين أحدهما يرى والآخر لا يرى فهذا كل ما موهت به هذه الطائفة المبطلة من الخلقات المنقوذة المتردية ونحن نجيبه عن ذلك كله فصلا بفصل بحول الله وقواته ومعونته فصل الجواب عن أدلة المنازعين فأما قولهم إن العقلاء متفقون على قولهم الروح والجسم والنفس والجسم وهذا يدل على تغيرهما فالجواب أن يقال إنما أن يقال إن مسمى الجسم في الصلاح المتفلسفة والمتكلمين أعم من مسماه في لغة العرب وعرف أهل العرف فإن الفلاسفة يطلقون الجسم على قابل الأبعاد الثلاثة خفيفاً كان أو ثقيلاً مرئياً كان أو غير مرئي فيسمون الهواء جسماً والنار جسماً والماء جسماً وكذلك الدخان والبخار والكواكب ولا يعروا في الواة العربية تسمية شيء من ذلك جسماً البتة فهذه لغتهم وأشعارهم وهذه النقول عنهم في كتب اللواة قال الجوهري قال أبو زيد الجسم الجسد وكذلك الجسمان والجثمان قال الأصماعي الجسم والجسمان الجسد والجثمان الشخص وقد جاسم الشيء أي عظم فهو عظيم جسي جسيم وجسام بالضم ونحن إذا سمينا نفس جسما فإنما هو باصطلاحهم وعرف خطابهم وإلا فليست جسما باعتبار وضع اللغة ومقصودنا بكونها جسما إثبات الصفات والأفعال والأحكام التي دل عليها الشر والعقل والحس من الحركة والانتقال والصعود والنزول ومباشرة النعيم والعذاب واللذة والألم وكونها تحبس وترسل وتقبض وتدخل وتخرج فلذلك أطلقنا عليها اسم الجسم تحقيقا لهذه المعاني وإن لم يطلق عليها أهل اللغة اسم الجسم فالكلاه مع هذه الفرقة المختلة في المعنى لا في اللفظ فقول أهل التخاطب الروح والجسم هو بهذا المعنى فصل ومشهة الثانية فهي أقوى شبهيهم التي بها يصولون وعليها يعولون وهي مبنية على أربع مقدمات إحدها أن في الوجود ما لا يقبل القسمة بوجه من الوجود الثانية أنه يمكن العلم به الثالثة أن العلم به غير منقسم الرابعة أنه يجب أن يكون محل العلم به كذلك إذ لو كان جسما لكان منقسم وقد نزعهم في ذلك جمهور الأقلاء وقالوا لم تقيموا دليلا على أن في الوجود ما لا يقبل القسمة الحسية ولا الوهمية وإنما بأيديكم دعاو لا حقيقة لها، وإنما أثبتتموه من واجب الوجود، وهو بناء على أصلكم الباطل عند جميع العقلاء من أهل المدى لغيرهم، من انكار ماهية الرب تعالى وصفاته وأنه وجود مجرد لا صفة له ولا ماهية وهذا, وهذا قول باينتم به العقول وجميع الكتب المنزلة من السماء وإجمع الرسل ونفيتم به علم الله وقدرته ومشيئته وسمعه وبصره وعلوه على خلقه ونفيتم به خلق السماوات والأرض في ستة أيام وسميتمه توحيدا وهو أصل كل تعطيل قالوا والنقطة التي استدللتم بها هي من أظهر ما يبطل دليلكم فإنها غير منقسمة وهي حالة في الجسم المنقسم فقد حل في المنقسم ما ليس, ما ليس بمنقسم ثم إن مثبت الجوهر الفرد وهم جمهور المتكلمين ينازعونكم في هذا الأصل ويقولون الجوهر حال في الجسم بل هو مركب منه فقد حل في المنقسم ما ليس بمنقسم ولا يمكن تتميم دليلكم إلا بنفي الجوهر الفرد فإن قلتم النقطة عبارة عن نهاية الخط وفنائه وعدمه فهي أمر عدمي بطل استدلالكم بها وإن كان أمرا وجوديا فقد حلت في المنقسم فبطل الدليل على التقديرين قالوا ولايضا فلما لا يقول العلم حالا في محله لا على وجه الشيوع وسريان فان حلول كل شيء في محله بحسبه فحلول الحيوان في الدار نوع وحلول الخط في الكتاب نوع وحلول الدهن في السمسم نوع وحلول العرض في الجسم نوع وحلول الروح في البدل نوع وحلول العلوم والمعارف في النفس نوع قالوا في فالوحدة حاصلة فإن كانت جوهرا فقد ثبت الجوهر الفرد وباطل دليلكم فإنه لا يتم إلا بنفيه وإن كانت عرضا وجب أن يكون لها محل فمحلها إن كان منقسما فقد جاز قيام غير المنقسم بالمنقسم وإن كان غير منقسم فهو الجوهر وباطل الدليل فإن قلتم الوحدة أمر عدمي لا وجود له في الخارج فكذلك ما أثبتتم به وجود ما لا ينقسم كلها أمور عدمية لا وجود لها في الخارج فإن واجب الوجود الذي أثبتتموه أمر عدمي بل مستحيل الوجود قالوا أيضا فالإضافات عارضة للأجسام مثل الفوقية والتحتية والمالكية والمملكية فلو انقسم الحال بانقسام محله لازم انقسام هذه الإضافات وكان يكون لحقيقة الفوقية والتحتية ربع وثم وهذا لا يقبله العقل لا. قالوا وإن القوة الوهمية والمفكرة جسمانية عند زعيمكم ممنسين فيلزم أن يحصل لها أجزاء وأبعاض وذلك محال لأنها لو انقسمت لكان كل واحد من أبعاضها إن كان مثلها كان الجزء مساويا للكل وإن لم يكن مثلها لم تكن تلك الأجزاء كذلك وأيضا فإن الوهم لا معنى له إلا كون هذا صديقا وهذا عدو وذلك لا يقبل القسمة قالوا وإن الوجود أمر زائد على الماهيات عندكم فلو لازم انقسام الحال لانقسام محله لازم انقسام ذلك الوجود من قسام محله وهذا الوجه لا يلزوم من جعل وجود الشيء عين ماهيته قالوا وأيضا فطبائع الأعداد ماهيات مختلفة فالمفهوم من كون العشرة عشرة مفهوم واحد وماهية واحدة فتلك الماهية إما أن تكون عارضة لكل واحد من تلك الأحاد وهو محال وإما أن تنقسم من قسام تلك الأحادي وهو محال أيضا لأن المفهوم من كون العشرة عشرة لا يقبل القسمة نعم العشرة تقبل القسمة لا عشريتها قالوا فقد قام ما لا ينقسم بالمنقسم قالوا وأيضا فالكيفيات المختصات بالكميات كالاستدارة والتقوس ونحوهما عند الفلاسفة عراض موجودة في شبه الاستدارة ان كانت عرضا فإما أن يكون بتمامه قائما بكل واحد من أجزاء وهو محال وإما أن ينقسم ذلك العرض بانقسام الأجزاء ويقوم بكل جزء من أجزاء الخط جزء من أجزاء ذلك العرض وهو محال لأن جزءه إن كان استدارة لزم أن يكون جزء الدائرة دائرة وإن لم يكن استدارة فعند اجتماع الأجزاء إن لم أمر زائد واجب أن لا تحصل الاستدارة وإن حدث أمر زائد فإن كان منقسما على التقسيم وإن لم ينقسم كان الحال لغير منقسم ومحله منقسمه قلت وهذا لا يلزم فإن لهم أن يقولوا ينقسم بانقسام حله تبعا له كسائر الأعراض القائمة بمحالها من البياض والسواد وأما ما لا ينقسم كالطول فشرط حصوله اجتماع الأجزاء والمعلق على الشرط منتفن بانتفائه قال وإن هذه الأجسام ممكنة بدواتها وذلك صفة عرضية لها خرجة عن ماهيتها فإن لم تنقسم بانقسام حلها بطل الدليل وإن انقسمت عاد المحذور المذكور من مساواة الجزء للكل أو التسلسل قلت وهذا أيضا لا يلزم لأن الإمكان ليس أمرا يدل على قبول الممكن الوجود والعدم وذلك القبول من لوازم ذاته ليس صفة عارضة له ولكن الذهن يجرد هذا القبول عن القابل فيكون عروضه للماهية بتجريد الذهن وأما قضية مساوات الجزء للكل فلم تناع في ذلك كسائر الماهيات البسيطة فإن جزءها مساو لكلها في الحد والحقيقة كالماء والتراب والهواء وإنما الممتنع أن يتساوى الجزء والكل في الكم لا في نفس الحقيقة والمعول في إبطال هذه الشبهة على أن العلم ليس بصورة حالة في النفس وإنما هو نسبة وإضافة بين عالم والمعلوم كما نقول في الإبصار إنه ليس بانطباع صورة المساوية للمبصر في القوة الباصرة وإنما هو نسبة وإضافة بين القوة الباصرة والمبصر وعامة شبهيهم التي أوردوها في هذا الفصل مبنية على انطباع الصورة المعلومة في القوة العالمة ثم بنوا على ذلك أن انقسام ما لا ينقسم في المنقسم محال وقولهم محال العلوم الكلية لو كان جسما أو جسمانيا لانقسمت تلك العلوم لأن الحال في المنقسم منقسم ولم يذكروا على صحة هذه المقدمة دليلا ولا شبهة وإنما بأيديهم مجرد الدعوة وليست بديهية حتى تستغني عن الدليل وهي مبنية على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية لما هي في نفس العالم وهذا من أبطال الباطل للوجوه التي تذكر هناك وايضا فلو سلمنا لكم ذلك كان من أظهر الأدلة على بطلان قبلكم فإن هذه الصورة إذا كانت حالة في جوهر النفس الناطقة فهي صورة جزئية حالة في نفس جزئية في نفس جزئية يقارنها سائر الأعراض الحال التي في تلك النفس الجزئية فإذا اعتبرنا تلك الصورة مع جملة هذه اللواحق لم تكن صورة مجردة بل مقرونة بلواحق وعوارض وذلك يمنع كليتها فإن قلتم المراد بكونها كلية أن إذا حذفنا عنها تلك اللواحق واعتبرناها من حيث هي هي كانت كلية قلنا لكم فإذا جاز هذا فلما لا يجوز أن يقال هذه الصورة حالة في مادة جسمانية مخصوصة بمقدار معين وبكل معين إلا أن إذا حذفنا عنها ذلك واعتبرناها من حيث هي هي كانت بمنزلة تلك الصورة التي فعلنا بها ذلك فالمعين في مقابلة المعين والمطلق المأخوذ من حيث هو هو في مقابلة محله المطلق وهذا هو المعقول الذي شهدت به العقول الصحيحة والميزان الصحيح فظهر أن هذه الشبهة من أفسد الشبه وأبطالها وإنما أوتي القوم من الكليات فإنها هي التي خربت دورهم وأبسلت نظرهم ومناظرتهم فإنهم جردوا أموراً كلية لا وجود لها في الخارج ثم حكموا عليها بأحكام الموجودات وجعلوها ميزاناً وأصلاً للموجودات فإذا جردوا صور المعلومات وجعلوها كلية جردنا نحن محلها وجعلناه كلية وإن أخذت جزئية معينة فمحلها كذلك فالكلي في مقابلة الكلي والجزئي في مقابلة الجزئي على أن نقول ليس في الذهن, في الذهن كلي ليس في الذهن كلي وإنما في الذهن صورة معينة مشخصة منطبقة على سائر أفرادها فإن سميت كلية بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الألفاظ وهي كلية وجزئية باعتبارين فصل قولكم في الوجه الثالث إن الصور العقلية مجردة وتجردها إنما هو بسبب الآخذ لها وهو القوة العقلية جوابه أن يقال ما الذي تريدون بهذه الصورة العقلية الكلية؟ أتريدون به أن المعلوم حصل في ذات العالم؟ أو أن العلم به حصل في ذات العالم؟ فالأول ظاهر الإحالة والثاني حق إلا أنه لا يفيدكم شيئا لأن الأمر الكلية المشترك بين الأشخاص الإنسانية هو الإنسانية لا العلم بها والإنسانية لا وجود لها في الخارج كلية والموجود في الخارج المعينة فقط والعلم تابع للمعلوم فكما أن المعلوم معين فالعلم به معين، لكنه صورة منطفقة على أفراد كثيرة، فليس في الذهن ولا في الخارج صورة غير منقسمة البتة، وكم قد غلط في هذا الموضع طوائف من العقلاء لا يحصيهم إلا الله تعالى، فالصورة الكلية التي يثبتونها ويزعمون أنها حالة في النفس، فهي صورة شخصية موصوفة بعوارض شخصية، فهب أن هذه الصورة العقلية حالة في جوهر ليس بجسم ولا جسماني، فإنها غير مجردة عن العوارض، فإن قلتم مرادنا بكونها مجرداً أن نظر إليها من حيث هي هي، ما قطع النظر عن تلك العوارض، قل لكم فلما لا يجوز أن تكون الصورة الحالة في المحل الجسماني منقزمة، وإنما تكون مجرداً إذا نظرنا إليها من حيث هي هي، بقطع النظر عن عوارضها، فصل، قولكم في الرابع إن القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية، ولا شيء من القوى الجسمانية كذلك فجوابه أن لا نسلم أنها تقوى على أفعال غير متناهية قولكم إنها تقوى على إدراكات لا تتناهى والإدراكات أفعال مقدمتان كاثبتان فإن أدراكاتها فإن إدراكاتها ولو بلغت ما بلغت فهي متناهية فلو كان لها بكل نفس ألف ألف إدراك لتناهت إدراكاتها في قطعا تنتهي في الإدراكات والمعارف إلى حد لا يمكنها أن تزيد عليه شيئا كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم إلى أن ينتهي العلم إلى من هو بكل شيء عليم فهو الله الذي لا إله إلا هو وحده وذلك من خصائصه التي لا يشركه فيها سواه، فإن قلتم لو انتهى إدراكها إلى حد لا يمكنها المزيد عليه، لازم انقلاب الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي، قلنا فهذا بعينه لو صح، دل على أن القوة الجسمانية تقوى على أفعال غير متناهية، وذلك يوجب سقوط الشبهة وبطلانها، وأيضا فإن قوة التخيل والتفكر والتذكر تقوى على استحضار المتخيلات والمتذكرات إلى غير نهاية، مع أنها عندكم قوة جسمانية فإن قلتم لا نسلم أنها تقوى على ما لا يتناها قيل لكم وهذا يقول خصومكم في القوة العقلة سواء وأما كذب المقدمة الثانية فإن الإدراك ليس بفعل فلا يلزم من تناهي فعلها تناهي إدراكها وقد صرحتم بأن الجوهر العقلي قابل لصورة البعلوم لا أنه فاعل لها والشيء الواحد لا يكون فاعلا قابلا عندكم وقد صرحتم بأن الأجسام يمتنع عليها أفعال لا نهاية لها ولا يمتنع عليها قبولات وانفعالات لا تتنهى وقد أورد ابن سينا على هذه الشباة سؤالة فقال أليس النفس الفلكية المباشرة لتحريك الفلك قوة جسمانية مع أن الحركات الفلكية غير متناهية واجاب عنه بأنها وإن كانت قوة جسمانية إلا أنها تستمد الكمال من العقل المفارقة فلهذا السبب قدرت على أفعال غير متناهية فنقول فإذا كان الأمر عندك كذلك فلما لا يجوز أن يقال النفس الناطقة تستمد الكمال والقوة من فاطرها ومنشئها الذي له القوة جميعا فلا جرم تقوى مع كونها جسمانية على ما لا يتنهى فإذا قلت بذلك وفقت الرسل والعقل ودخلت في زمرة المسلمين وفارقت العصبة المطلين فصل قولكم في الخامس لو كانت القوة العاقلة حالة في آلة جسمانية لوجب أن تكون دائمة الإدراك لتلك الآلة أو ممتنعة الإدراك لها فو مبني على أصلكم الفاسد أن الإدراك عبارة عن حصول صورة مساوية للمدرك في القوة المدركة ثم لو سلمنا لكم ذلك لو سلمنا لكم ذلك الأصل لم يفدكم شيئا فإن حصول تلك الصورة يكون شرطا لحصول الإدراك فأما أن يقال إن الإدراك عين حصول تلك الصورة فهذا لا يقوله عاقل فلما لا يجوز أن يقال القوة العقلية حالة في جسم المخصوص ثم إن القوة الناطقة قد تحصل لها حالة إضافية تسمى بالشعور والإدراك فحينئذ تصير القوة العقلة مدركة لتلك الآلة وقد لا توجد تلك الحالة الإضافية فتصير غافلة عنها وإذا كان هذا ممكنا ساقطت تلك الشبهة رأسا ثم نقول أتدعون أن إذا عقلنا شيئا فإن الصورة الحاضرة في العقل مساوية لذلك المعقول من جميع الوجوه والاعتبارات أو لا يجب حصول هذه المساواة من جميع الوجوه، فالأول لا يقوله عاقل وهو أظهر من أن يحتج لفساده، وإذا علم أنه لا تجب المساواة من جميع الوجوه، لم يلزم من حدوث صورة أخرى في القلب والدماغ اجتماع المثلين، وأيضا فالقوة العاقلة حالة في جوهر القلب أو الدماغ، والصورة الحادثة حالة في القوة العقلية، في القوة العاقلة فإحدى الصورتين محل للقوة العاقلة والثانية حالة فيها فلما لا يكفي هذا القدر من المغايرة وأيضا فنحن إذا رأينا المسافة الطويلة والبعد الممتدة فهل يتوقف هذا الإبصار على ارتسام الصورة المرئية في عين الرأي أو لا يتوقف فإن توقف لازم اجتماع المثلين لأن القوة الباصرة عندكم جسمانية فهي في محل له حجم ومقدار فإذا حصل فيه حجم مرئية ومقدار لازم اجتماع المثلين فإذا جاز هناك فلما لا يجوز مثله في مسألتنا وإن كان إدراك الشيء لا يتوقف على حصول صورة المرئي في الرأي بطل قولكم إن إدراك القلب والدماغ يتوقف على حصول صورة القلب والدماغ في القوة العاقلة وأيضا فقولكم لو كانت القوة العقلية حالة في جسم وجب أن تكون دائمة الإدراك لذلك الجسم لكن إدراكنا لقلبنا ودماغنا غير دائم فهذا إنما يلزو من يقول إنها حالة في القلب أو الدماغ وأما من يقول إنها حالة في جسم مخصوص وهو النفس وهي مشابكة للبدل فهذا الإلزام غير وارد عليه فإنه يقول نفس جسم المخصوص والإنسان أبدا عالم بأنه جسم مخصوص ولا يزول ذلك من عقله إلا إذا عرضت له الغفلة فسقطت الشبهة التي عولتم عليها على كل تقدير فصل قولكم في الثالث إن كل أحد يدرك نفسه والإدراك عبارة عن حصول ما هي المعلوم عند العالم وهذا إنما يصح إذا كانت النفس غنية عن المحل إلى آخره جوابه أن ذلك مبني على الأصل المتقدم وهو أن العلم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في نفس العالم وهذا باطل من وجوه كثيرة مذكورة في مسألة العلم حتى لو سلم ذلك فالصورة المذكورة شرط في حصول العلم لا أنها نفس العلم وأيضا فهذه الشوهة مع ركاكة ألفاظها وفساد مقدماتها منقوضة فإنه إذا أخذنا حجرا أو خشبة قلنا هذا جوهر قائم بنفسه فذاته حاضرة عند ذاته فيجب في هذه الجمادات أن تكون عالمة بذواتها وأيضا فجميع الحيوانات مدركة لذواتها فلو كان كون الشيء مدركا لذاته يختضي كون ذاته جوهر مجرد لزم كون نفوس الحيوانات بأسرها جواهر مجرد وأنتم لا تقولون بذلك فصل قولكم في السابع إن الواحد منا يتخيل بحرا من زئباق وجبلا من يقوت إلى آخره وهو شبهة أبي البركات البغدادي فشبهة داحظة جدا فإنها مبنية على أن تلك المتخيلات أمور موجودة وأنها منطبعة في النفس ناطقة طباعا النقش في محله ومعلوم قطعا أن هذه المتخيلات لا حقيقة لها في ذاتها وإنما الذهن يفرضها تقديرا وليست منطبعة في النفس فإن العلوم الخارجية لا تنطبع صورها في النفس فكيف بالخيالات المعدومة فهذه عدمية محظة ولا نمنع من نقوع التمييز بين الأعدام المضافة فإن العقل يميز بين عدم السمع وعدم البصر وعدم الشاب وغير ذلك ولا يلزو من هذا التمييز كون هذه الأعدام موجودة بل يميز بين أنواع المستحيلات التي لا يمكن وجودها البتة ثم نقول إذا عقل حلول الأشكال والمقادير فيما كان مجرداً عن الحجمية والمقدار من كل الوجوه فلأن يُعقل حلول العلم بالشكل العظيم والمقدار العظيم في الجسد الصغير أولى وأيضاً فإذا كان عدم الانطباق من جميع الوجوه لا يمنع من حلول الصورة والشكل في الجوهر المجرد فعدم انطباقي العظيم على الصغير أولى أن لا ألا يمنع من حلول الصورة العظيمة في المحل الصغير وايضا فإن سلفكم من الأوائل أقاموا الدليل على أن انطباع الصورة الخيالية في الجوهر المجرد محال وذكروا له وجوها فصل قولكم في الثامن لو كانت القوة العقلية جسدانية لضعفت في زمن الشيخوخة وليس كذلك جوابه من وجوه أحدها لما لا يجوز أن يقال القدر المحتاج إليه من صحة البدن في كمال القوة العقلية مغدار معين؟ وأما كمال حال البدن في الصحة فإنه غير معتبر في كمال حال القوة العقلية وإذا احتمل ذلك لم يبعد أن يقال ذلك القدر محتاج إليه باق إلى آخر الشيخوخة فبقي العقل إلى آخرها الوجه الثاني أن الشيخ لعله إنما يمكنه أن يستمر في الإدراكات العقلية على الصحة أن عقله يبقى ببعض الأعضاء التي يتأخر الفاسد والاستحالة إليها فإذا انتهى إليها الفساد والاستحالة فسد عقله وإدراكه الوجه الثالث أنه لا يمتنع أن يكون بعض الأمزجة أوفق لبعض القوة فلعل مزاج الشيخ اوفق للقوة العقلية فلهذا السبب تقوى فيه القوة العاقلة الوجه الرابع أن المزاج إذا كان في غاية القوة والشدة كانت سائر القوى قوية فتكون القوة الشهوانية والغضبية قوية جدا وقوة هذه القوى تمنع العقل من الاستكمال فإذا حصلت الشيخوخة وحصل الضعف حصل بسبب الضعف ضعف في هذه القوى المانعة للعقل من الاستكمال وحصل في العقل أيضا ضعف ولكن بقدر ما حصل في العقل من الضعف حصل ذلك في أضداده فينجبر النقصان من أحد الجانبين بالنقصان من الجانب الآخر فيقع الاعتدال الوجه الخامس أن الشيخ حافظ العلوم والتجارب الكثيرة ومارس الأمور وداربها وكثر التجارب وهذه الأحوال تعينه على وجوه الفكر وقوة النظر فيقاوم النقصان الحاصل بسبب ضعف البدن والقوى الوجه السادس أن كثرة الأفعال ساب لحصول الملكات الراسقة فصارت الزيادة الحاصلة بهذه الطريق جابرة للنقصان الحاصل بسبب اختلال البدن الوجه السابع أنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرم ابن آدم وتشب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل والواقع شاهدون لهذا الحديث مع أن الحرص والأمل من القوى الجسمانية والصفات الخيالية ثم إن ضعف البدن لم يوجب ضعف هاتين الصفتين فعلم أنه لا يلزو من اختلال البدن وضعفه ضعف الصفات البدنية الوجه الثامن أن نرى كثيرا من الشيوخ يصيرون إلى الخرف وضعف العقل بل هذا هو الأغلب ويدل عليه قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد علم شيئا فالشيخ في أرذل عمره يصير كالطفل أو أسوأ حالا منه وأما من لم يحصل له ذلك فإنه لا يرد إلى أرذل العمر الوجه التاسع أنه لا تلازم بين قوة البدن وقوة النفس ولا بين ضعفه وضعفها فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف النفس جبان خوارا وقد يكون ضعيف البدن قوي النفس فيكون شجاعا مقداما على ضعف بدنه الوجه العاشر أنه لو سرم لكم ما ذكرتم لم يدل على كون النفس جوهرا مجردا لا داخل العالم ولا خارجة ولا هي في البدن ولا خارجة عنه لأنها إذا كانت جسما مشرقا صافيا سماويا مخارفا للأجسام الأرضية لم تقبل الانحلال والذبول والتبدل كما تقبله الأجسام المتحللة الأرضية فلا يلزو من حصول الانحلال والذبول في هذا البدن حصولهما في جوهر النفس فصل قولكم في التاسع إن القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم وما كان غنيا عن الجسم في أفعاله كان غنيا عنه في ذاته إلى آخره جوابه أن يقال لا يلزوم من ثبوت حكم في قوة جسمانية ثبوت مثل ذلك الحكم في جميع القوى الجسمانية وليس معكم غير الدعوة المجردة والقياس الفاسد وأيضا في الصور والأعراض محتاجة إلى محلها وليس احتياجها إلى تلك المحال إلا لمجرد ذواتها ثم لا يلزم من استقلالها بهذا الحكم استغناؤها في ذواتها عن تلك المحال فلا يلزم من كون شيء مستقلا باقتضاء حكم من الأحكام أن يكون مستغنيا في ذاته عن المحل والله أعلم قولكم في العاشر ان القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفعال ولا تقوى على القوي بعد الضعيف إلى آخره جوابه أن القوة الخيالية جسمانية ثم إنها تقوى على تخيل الأشياء العظيمة مع تخيلها الأشياء الحقيرة فإنها يمكنها أن تتخيل الشعلة الصغيرة حال ما, تتخيل حال ما تخيل الشمس والقمر وأيضا فإن إبصار الأشياء القوية القاهرة يمنع إبصار الأشياء الضعيفة فكذلك نقول المعقولات العظيمة العالية تمنع تعقل المعقولات الضعيفة فإن المستغرق في معرفة جلال رب الأرض والسماوات وأسمائه وصفاته يمتن عليه في تلك الحال الفكر في ثبوت الجوهر الفرد وحقيقته فصل قولكم في الحاذ عشر إن إذا حكمنا بأن السواد يضاد البياض واجب أن يحصل في الذهن ما هي السواد والبياض معا والبديهة حاكمة بأن اجتماعهما في الجسم محال جوابه أن هذا مبني على من أدرك على أن من أدرك شيئا فقد حصل في ذات المدرك صورة مساوية للمدرك وهذا باطل واستدلالكم على صحته بانطباع الصورة في المراات باطل فإن المرآة لم ينطبع فيها شيء البتة كما يقوله جمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم والقول بالانطباع باطل من وجوه كثيرة ثم نقول إذا كنتم قد قلتم إن المنطبع في النفس عند إدراك السواد والبياض رسومهما ومثالهما لا حقيقتهما فلما لا يجوز حصول رسوم هذه الأشياء في المادة الجسمانية فصلت قولكم في الثاني عشر إنه لو كان محل الإدراكات جسما وكل جسم منقسم لم يمنع أن يقوم ببعض أجزاء الجسم علم بالشيء وبالجزء الآخر منه جهل به فيكون الإنسان عالما بالشيء جاهلا به في وقت واحد جوابه أن هذه الشبهة منتقضة على أصولكم فإن الشهوة والغضب والتخيل من الأحوال الجسمانية عندكم ومحلها منقسم فلازمكم أن تجوزوا قيام الشهوة والغضب بأحد الجزئين وضدهما بالجزء الآخر فيكون مجتهيا للشيء نافرا عنه غضبان عليه غير غضبان في وقت واحد فصل قولكم في الثالث عشر إن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نفوس مخصوصة امتنع فيها حصول مثلها والنفوس العقلية بضد ذلك إلى آخره جوابه أن غاية هذا أن يكون قياسا تمثيليا بغير جامع وذلك لا يفيد الظن فضلا عن اليقين فإن النفوس العقلية هي العلوم والإدراكات والنفوس الجسمانية هي الأشكال والصور ولا ريب أن العلوم مخالفة بحقائقها للصور والأشكال ولا يلزوم من ثبوت حكم في نوع من أنواع المهيات ثبوته فيما يخالف ذلك النوع فصل وقولكم في الرابع عشر لو كانت النفس جسما لكان بين تحريك المحرك رجله وبين إرادته الحركة زمان إلى آخره جوابه أن النفس مع الجسد لا تخلو من ثلاثة أحوال، إما أن تكون لابسة لجميعه من خارج كالثوب، أو تكون في موضع واحد كالقلب والدماغ، أو تكون سرية في جميع أجزاء الجسد، وعلى كل تقدير من هذه التقادير فتحريكها لما تريد تحريكه يكون مع إرادتها لذلك بلا زمان، كإدراك البصر لما يلاقيه وإدراك السم والشم والذوق وإذا قطعت العضو لم ينقطع ما كان من جسم الإنسان متخللا لذلك العضو سواء كانت لابسة له من داخل أو خارج بل تفارق العضو الذي بطل حسه في الوقت وتتقلص عنه بلا زمان وتكون مفارقتها لذلك العضو كمفارقة الهواء للإناء ذا مرئماء وأما إن كانت النفس ساكنة في موضع واحد من البدن لم يلزم أن تبين مع العضو المقطوع وأما ان كانت لابسة للبدن من خارج لم يلزم أن يكون بين إرادتها لتحريكه ونفس التحريك زمان، بل يكون فعلها حينئذ في تحريك الأعضاء كفعل المغناطيص بالحديد، وإن لم يلاصقه، ثم نقول هذا الهذيار الذي شغلتم به الزمان وارد عليكم بعينه، فإنها عندكم غير متصلة بالبدن، ولا منفصلة عنه، ولا داخلة فيه، ولا خارجة عنه، فيلزمكم مثل ذلك سواء، فصل، قولكم في الخامس عشر لو كانت جسما لكانت منقسمة ولا صح عليها أن تعلم بعضها وتجهل بعضها فيكون الإنسان عالما ببعض نفسه جاهلا بالبعض الآخر جوابه أن هذه الشبهة مركبة من مقدمتين تلازمية واستثنائية والمنع واقع في كلا المقدمتين او احداهما فلا نسلب أنها لو كانت جسما لصحة أن تعلم بعضها وتجهل بعضها فإن النفس بسيطة غير مركبة من هذه العناصر ولا من الأجزاء المختلفة فمتى شعرت بذاتها شعرت بجملتها فهذا منع المقدمة التلازمية وأما الاستثنائية، فلا نسلم أنها لا يصح أن تعلم بعضها حال غفلتها عن البعض الآخر، ولم تذكر على بطلان ذلك شبهة فضلا عن دليل، ومن المعلوم أن الإنسان قد يشعر بنفسه من بعض الوجوه دون كلها، ويتفاوت الناس في ذلك، فمنهم من يكون شعوره بنفسه أتم من غيره بدرجات كثيرة، وقد قال تعالى، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهؤلاء نسوا نفوسهم لا من جميع الوجوه، بل من الوجه الذي به مصالحها وكمالها وسعادتها. وإن لم ينسوها من الوجه الذي منه شهوتها وحظها وإرادتها، فأنساهم مصالح نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوها، وعيوبها ونقايصها أن يزيلوها ويجتنبوها، وكمالها الذي خلقت له أن يعرفوه ويطلبوه، فهم جاهلون بحقائق أنفسهم من هذه الوجوه، وإن كانوا عالمين بها من وجوه أخر. فاصلون قولكم في السالس عشر لو كانت النفس جسما لوجب ثقل البدن بدخولها فيه لأن من شأن الجسم إذا زدت عليه جسما آخر أن يثقل به فهذه شبهة في غاية الثقالة والمحتج بها أثقل وأثقل وليس كل جسم زيد عليه جسم آخر ثقل فهذه الخشبة تكون ثقيلة فإذا زيد عليها جسم النار خفت جدا وهذا الظرف يكون ثقيلا فإذا دخله جسم الهواء خف وهذا إنما يكون في الأجسام الثقال التي تطلب المركز والوسطة بطبيعها وهي تتحرك بالطبيع إليه وأما الأجسام التي تتحرك بطبعها إلى العلو فلا يعرض لها ذلك بل الأمر فيها بالضد من تلك الأجسام الثقال بل إذا أضيفت إلى جسم ثقيل أكسبته الخفة وقد أخذ هذا المعنى بعضهم فقال ثقلت زجاجات أتتنا فرغا حتى إذا مرأت بصرف الراحي خفت فكادت أن تطير بما حوت وكذا الجسوم تخف بالأرواحي فصل قولكم في السابع عشر لو كانت النفس جسما لكانت على صفات سائر الأجسام التي لا تخلو منها من الخفة والثقل والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والنعومة والخشونة إلى آخره شبهة فاسدة وحجة داحضة فإنه لا يجب اشتراك الأجسام في جميع الكيفيات والصفات وقد فاوت الله سبحانه بين صفاتها وكيفياتها وطبائعها فمنها من ما يرابد بالبصر ويلمس باليد، ومنها ما لا يرى ولا يلمس، ومنها ما له لون، ومنها ما لا لون له، ومنها ما يقبل الحرارة والبرودة، ومنها ما لا يقبله، على أن لنفس من الكيفيات المختصة بها ما لا يشاركها فيه البدن، ولها خفة وثقل وحرارة وبرودة ويبس والين بحسبها وأنت تجد الإنسان في غاية الثقالة وبدنه نحيل جدا وتجده في غاية الخفة وبدنه ثقيل وتجد نفسا لينة وادعة ونفسا يابسة قاسية ومن له حس سليم يشم رائحة بعض النفوس كالجيفة المنتنة ورائحة بعضها أطياب من ريح المسك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق بقي أثر رائحته في الطريق ويعرف أنه مر بها وتلك رائحة نفسه وقلبه وكانت رائحة عرقه من أطيب شيء وذلك تابع لطيب نفسه وبذنه وأخبر هو أصدق البشر أن الروح عند المفارقة يوجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض أو كأن تنريه جيفة وجدت على وجه الأرض ولولا الزكام الغالب والشم الحاضرون ذلك على أن كثير من الناس يجد ذلك وقد أخبر به غير واحد ويكفي فيه خبر الصادق المصدوق وكذلك أخبر بأن أرواح المؤمنين مشرقة وأرواح الكفار سود وبالجملة فكيفيات النفوس أظهر من أن ينكرها إلا من هو من أجهل الناس بها فصل قولكم في الثامن عشر لو كانت جسما لوجب أن تقع تحت جميع الحواس أو تحت حاسة منها إلى آخره فجوابه بمنع اللزوم فإنكم لم تذكروا عليه شبهة فاضلا عن دليل ومع انتفاء لازم فإن الروح تدرك بالحواس فتلمس وترى وتشم لها الرائحة الطيبة والخبيثة كما تقدم في النصوص المستفيدة ولكن لا نشاهد نحن ذلك وهذا الدليل لا يمكن من يصدق الرسل ان يحتج به فإن الملك جسمه ولا يقع تحت حاسة من حواسنا وكذلك الجن والشياطين ارسام لطافه لا تقع تحت حواسنا والالسام متفاوتة في ذلك تفاوتا كثيرا فمنها ما يدرك باكثر الحواس ومنها ما لا يدرك باكثرها ومنها ما يدرك بحاسة واحدة ومنها ما لا ندركه نحن في الغالب وإن ادرك في بعض الاحوال لكونه لم يخلق لنا ادراكه او لمانع ان يمنع من ادراكه أو لنطقه عن ادراك حواسنا فما ومع عدم من الأجسام لم يدرك بالبصر كالهواء والنار في عنصرها وما عدم الرائحة لم يدرك بالشم كالنار والحصى الزجاج وما عدم المجسة لم يدرك باللمس كالهواء الساكن وأيضا فالروح هي المدركة لمدارك هذه الحواس بواسطة آلاتها فالنفس هي الحاسة المدركة وإن لم تكن محسوسة فالأجسام والأعراض محسوسة والنفس محسة بها وهي القابلة لأعراضها المتعاقبة عليها من الفضائل والرذائل كقبول الأجرام لأعراضها المتعاقبة عليها وهي المتحركة باختيارها المحركة للبدن قسرا وقهرا وهي مؤثرة في البدن متأثرة به تألم وتلذ وتفرح وتحزن وترضى وتغضب وتنعم وتبأس وتحب وتكرى وتذكر وتنسى وتصعد وتنزل وتعرف وتنكر فآثارها من أدل الدلائل على وجودها كما أن آثار الخالق سبحانه دالة على وجوده وعلى كماله فان تدريات الاثر على مؤثره ضروريه وتاثيرات النفوس بعضها في بعض امر لا ينكره ذو حس سليم ولا عقل مستقيم ولا سيما عند تجردها نوع تجرد عن العلايق والعوائق البدنية فان قواها تتضاعف وتتزايد بحسب ذلك ولا سيما عند مخالفه هواها وحملها على الأخلاق العاليه من العفة والشجاعة والعدل والسخاء وتجنبها سفساف الأخلاق ورضائلها وسافلها فإن تأثيرها في العالم يقوى جدا تأثيرا يعجز عنه البدن وعراضه أن تنظر إلى حجر عظيم فتشقه أو إلى حيوان كبير فتتلفه أو إلى نعمة فتزيلها وهذا أمر قد شاهده الأمم على اختلاف أجناسها وأديانها وهو الذي يسمى إصابة العين فيضيفون الأثر إلى العين وليس لها في الحقيقة وإذنما هو للنفس المتكيفة بكيفية ردية سمية وقد يكون بواسطة نظر العين وقد لا يكون بل يوصف له شيء من بعيد فتتكيف عليه نفسه بتلك الكافية فتفسده وأنت ترى تأثير النفس في الأجهام صفرة وحمرة وارتعاشة بمجرد مقابلتها لها وقوتها وهذه وأضعافها أثار خارجة عن تأثير البدن وعراضه فإن البدن لا يؤثر إلا فيما لاقاه وماسه تأثيرا مخصوصا ولم تزهي الأمم ولم تزهي الأمم تشهر تأثير الهمم الفعالة في العالم وتستعين بها وتحذر أثرها وقد أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسر العائن مغابنه ومواضع القدر منه، ثم يصب, ثم يصب ذلك على المعين، فإنه يزيل عنه تأثير نفسه فيه، وذلك بسبب أمر طبيعي اختضته حكمة الله سبحانه، فإن النفس الأمارة لها بهذه المواضع تعلق وإلف، والأرواح الخبيثة الخارجية تساعدها وتألف هذه الموانع غالبا للمناسبة بينها وبينها فإذا غسلت بالماء طفأت تلك النارية منها كان طفاء الحديد المحمى بالماء فإذا صب ذلك الماء على المصاب طفعان تلك النارية التي وصلت إليه من العائن وقد وصف الأطباء الماء الذي يطفأ فيه الحديد لآلام وأوجاع معروفة وقد جرب الناس من تأثير الأرواح بعضها في بعض عند تجريدها في المنام عجائب تفوت الحصر وقد نبهنا على بعضها فيما مضى فعالم الأرواح عالم آخر أعظم من عالم الأبدان وأحكامه وأثاره أعجب من آثار الأبدان بل كل ما في العالم من الآثار الإنسانية فإنما هي من تأثير النفوس بواسطة البدن فالنفوس والأبدان يتعاونان على التأثير تعاون المشتركين في الفعل وتنفرد النفس بآثار لا يشاركها فيها البدن ولا يكون للبدن تأثير لا تشاركه فيها النفس فصل قولكم في التاسع عشر لو كانت جسما لكانت ذات طول وعرض وعمق وشكل وسطح وهذه المقادير لا تقوم إلا بمادة إلى آخره جوابه أن نقول قولكم هذه المقادير لا تقوم إلا بمادة قلنا وكان ماذا والنفس لها مادة خلقت منها وجعلت على شكل معين وصورة معينة قولكم مادتها إن كانت نفسا لازم اجتماع النفسين وإن كانت غير نفس كانت مركبة من بذين وصورة قلنا مادتها ليست نفسا كما أن مادة الإنسان ليست إنسانا ومادة الجن ليست جنا ومادة الحيوان ليست حيوانا قولكم يلزم كون النفس مركبة من بدن وصورة مقدمة كاذبة وإنما يلزم كون النفس مخلوقة من مادة ولها صورة معينة وهكذا نقول سواء ولم تذكروا على بطلان هذا شبهة فعضلا عن هجة ظنية أو قطعية فصل قولكم في الوجه العشرين إن خاصة الجسم أن يقبل التجزي وأن الجزء الصغير منه ليس كالكبير فلو قابلت التجزي فكل جزء منها إن كان نفسا نازم أن يكون للإنسان نفوس كثيرة وإن لم يكن نفسا لم يكن المجموع نفسا جوابه إن أردتم أن كل جسم يقبل التجزي في الخارج فكاذب ظاهر فإن الشمس والقمر والكواكب لا تقبل ذلك ولا يرزم أن كل جسم يصح عليه التجزي والتبعض في الخارج أما على قول نفات الجوهر الفرد فظاهر وأما على قول مثبته فإنه عندهم جوهر متحيز لا يصح عليه قبل الانقسام سلمنا أنها تقبل الانقسام فأي شيء يلزم من ذلك قولكم إن كان كل جزء من تلك الأجزاء أنفسا لازم اجتماع نفوس كثيرة في الإنسان قولنا إنما يلزم ذلك لو انقسمت النفس بالفعل إلى نفوس كثيرة وهذا محال قولكم وإن لم يكن كل جزء نفسا لم يكن المجموع نفسا مقدمة كاذبة منتقضة فكل ما هي تثبت لها حكم عند اجتماع أجزائها فإن ذلك الحكم لا يثبت لكل جزء من تلك الأجزاء كما هي تلبيت والإنسان والعشرة وغيرهم فصل قولكم في الوجه الحادي والعشرين إن الجسم يحتاج في قوامه وبقائه على وحفظه إلى النفس فلو كانت النفس الجسمة لكانت محتاجة في قوامها وبقائها على نفس أخرى ويلزم التسلسل جوابه أنه لا يلزم من افتقار البدن إلى نفس تحفظه افتقار النفس إلى نفس تحفظها وهل ذلك إلا مجرد دعوة كاذبة تستند إلى قياس قد تبين بطلانه فإن كل جسم لا يفتقد إلى نفس تحفظه كأجسام المعاتن وجسم الهواء والماء والنار والتراب وأجسام سائر الجمادات فإن قلتم إن هذه ليست أحياء ناطقة بخلاف النفس فإنها حية ناطقة قلنا فحينئذ يبقى الدليل هكذا إن كل جسم حي ناطق يحتاج في حفظه وقيامه إلى نفس تقوم به وهذه دعوة مجردة وهي كاذبة فإن الجن والملائكة أحياء الناطقون وليسوا مفتقرين في قيامهم إلى رواح أخرى تقوم بهم فإن قلتم وكلامنا معكم بالجن والملائكة فإنهم ليسوا بأجسام متحيزة قلنا الكلام مع من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأما كفر بذلك فالكلام معه في النفس ضائع وقد كفر بفاطر النفوس ومبدعها وملائكته وما جاءت به رسله وبسائر ما ذل عليه العيان مع دليل الإيمان فإن الآثار المشهولة في العالم من تأثيرات الملائكة والجن بإذن ربهم لا يمكن انكارها ولا هي موجودة بنفسها ولا تقدر عليها القوى البشرية فصل قولكم في الثاني والعشرين لو كانت جسما لكانت اتصالها بالبدن إن كان على سبيل المداخلة لازم تداخل الأجسام وإن كان على سبيل الملصقة والمجاورة كان الإنسان الواحد جسمين متلاصقين أحدهما يرى والآخر لا يرى جوابه من وجوه أحدها أن تداخل الأجسام بالمحالة أن يتداخل جسمان كثيفان أحدهما في الآخر بحيث يكون حيزهما واحدة وأما أن يدخل جسم لطيف في كثيف يسر فيه فهذا ليس بمحال الثاني أن هذا باطل بصور كثيرة منها دخول الماء في العود والسحاب ودخول النار في الحديد ودخول الغذاء في جميع أجزاء البدن ودخول الجن في المصروع فالروح للطافتها لا يمتنع عليها مشابكة البدن والدخول في جميع أجزائه الثالث أن حيز النفس البدن وحيزه مكانه المنفصل عن وهذا ليس بتداخل ممتنع فإذا فارقته صار لها حيز آخر غير حيزه وحينئذ فلا يتدخلان بل يصير لكل منهما حيز يخصه وبالجملة فدخل الروح في البدن ألطف من دخول الماء في الثرى والدهن في البدن فهذه الشبه الفاسلة لا يعارض بها مدل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية وبالله التوفيق انتم هنا مجلسنا هذا على خير ان تلقوا الله في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته